شوف رقمي وتسن من تبتشوفه شبعان وشايف خير ماني مشفوح واللي يبيشوفي فانا حب شوفه بتروح قل بروح اقولك روح ولا على وجه المقفي حسوفه ولا احساسي قدله سنين مجروح من سيدة كل الزيان العزوفة الليلها كل الغلا قاع مصفوح عند اسمها كل اسمه مرة فطوفه صدقي لها غيرها لعب مزوح والقلب كل اللي يجونه ضيوفة ضيفا لمنها راح تبراله الروح وضيف اللي منه راح جعله ذلوفه عدنت يا راعي مسكر مفتوح مارية الكذاب كذرب لوفة